الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هجاه وصار على نهجه واقتفى اثره إلى يوم الدين أما بعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا حديثا من الأهمية بمكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدونا السرعة فيكم قالوا الذي لا تصرعه الرجال قال ليس ذلك ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذه وصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا رحمكم الله أن الغضب إذا تمكن من العبد فإنه قد يكفر بالله عز وجل يخرب الديار ويطلق المرأة ويضيع المال. وأعظم شيء أن يشرك بالله عز وجل نعم قد يكفر بالله عز وجل بسبب الغضب وإن جل حالات الطلاق التي تعرض إذا ما حدثت الزوج يقول لك كنت مغضبا طلق مرة طلق مرتين كل شوية طلق زوجته أي هي غضبتني كنت مغضبا وهناك من يتحايل يقول والله كنت مغضبا ولم أدري ما أقول إذن بالغضب قد يخرب البيت تطلق المرأة ويتشرد الأبناء وتنتهي هذه الأسرة ولذا فإن القوي الفتي ليس هو الذي يصرع الرجال انما الذي يملك نفسه عند الغضب ولذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يضرب مثالا ليقرب المطلوب قال ما تعدون الصراعه فيكم بضم الصاد وفتح الصرعه يعني المسارع القول قالوا الذي لا تصرعه الرجال هذا هو القوي الفتي قال لا ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب ومن أجل ذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوصيه قال يا رسول الله شوف الصحابي عمله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء وجهه فقلت يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فجئته عن يمينه يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فجئته عن يساره يا رسول الله اوصني قال لا تغضب قال الصحابي الفطن فعلمت ان الغضب ملاك كل شر كل شر موجود فين في الغضب يقول الصحابي الجليل سليمان بن سرد رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستب رجلان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه كده وفي اخر المسجد في رجلين فاستب رجلان في المجلس في اخر المجلس ثم ان احدهما قد احمرت عيناه وانتفخت اوداجه واحمر وجهه فقال صلى الله عليه وسلم اني اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما هو فيه لو قال في روايه قالوا ما هي يا رسول الله قال لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ذلك ليه لان الغضب من ايه من الشيطان الغضب من الشيطان ولذا فان الاثار التي تظهر على المغضب هي اثار سريان الشيطان في عروقه عندما تحمر الاوداج العروق تنتفخ من ايه الشيطان وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق فهو بيجري في الدم وش يحمر تنتفخ الأوداج يتغير فهذا من علاج الغضب قال صلى الله عليه وسلم إني أعلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نذهب عنه ما هو فيه فقال الصحابة شوف عشان تعرف الغضب بيعمل إيه فقال الصحابة للرجل أما سمعت ما قال صلى الله عليه وسلم راني في المجلس سامع النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول كده قال أما سمعت ما قال يوم رجليه اني لست بمجنون يعني ابى ان يستجيب لامر الله عز وجل ولامر رسوله ابى ان يسلم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى كما تلوت عليكم في, الآيات في الصلاه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فحياة القلوب في دعوة رسول الله فقيل أما سمعت ما قال الغضب المتمكن من الراجل منعه أن يستجيب لأمر رسول الله وهذا خطر عظيم جدا قال إني لست بمجنون وابى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولما كان الأمر كذلك وشأن الغضب عظيم إذا تملك من العبد كما قلت. قد يقع في الشرك بالله وأكثر القتل وأكثر سفك الدماء إنما يأتي بسبب, إيه؟ بسبب الغضب قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك لا حسده وغضب منه فقتله آت الأخوة وكان هذا أول من سفك دما في الدنيا فقتل أخاه فسبحان الله الغضب يحمل الإنسان عليه يبقى يحمله على سفك الدماء يحمله على طلاق الزوجة وخراب البيت وتحطيم الأسرة ها يحمله على الاشراك بالله عز وجل بل إن الغضب حمل الرجل على ان لا يستجيب لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ولذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عظم اجر من كظم غيظا سبله قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه هو مستطيع أن ينفذ هذا الغضب ويمضيه هو يستطيع أن ينكل بمن أغضبه هو أنت اما يقال لك يا أخي استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفعل هذا يقول لك لا هو أنا ضعيف هو انا هفيه هم مفكرين فكرين أننا شوية لا أنت إذا كظمت الغضب لله رب العالمين فلك عظيم الأجر عند الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ناداه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق أن اختر من الحور العين ما شئت يعني هيروح فين ده الجنه هيروح ايه الجنه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومن الامور التي تعين العبد على كظم الغيظ وصرفه من اهم الامور ان يستحضر ان الذي صلط عليه من اغضبه ومين هو الله هو مين اللي بعت لك فلان ده يغضبك مين؟ مش ربنا؟ الله عز وجل هو الذي صلَّت عليك فلان يبقى التصليد ده بتقدير الله ولا لا؟ بتقدير الله فإذا استحضرت في نفسك أن الله جل وعلا إنما ابتلاك بفلان ليغضبك لينظر ماذا ستفعل؟ هل ستستعين بالله عز وجل؟ هل سترضى بقضاء الله؟ ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله فإذا علم أن ذلك بتقدير الله عز وجل ورضي بقدره أذهب الله عز وجل عنه هذا الغيظ ومن الأسباب التي من خلالها يستطيع العبد أن يصرف الغضب والغيظ عن نفسه إذن يستعذ بالله يستحضر أن الله جل وعلا هو الذي سلط عليه فلان وهذا بقدر رب العالمين ان ينصرف قال صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم وكان قائما فإيه؟ فليجلس يغير حاله كان واقفا اوعى انت واقف متحفز لايه متحفز للقتال للضرب فليجلس فان ذهب عنه والا فلينصرف واحد اغضبك استعذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدين انصرف عنه اجلس لو كنت قائم ما ذهبش عنك الغضب اترك المكان وانصرف فبهذا يذهب الغضب باذن الله عز وجل وقال الله عز وجل واذا ما غضبوا هم يغفرون هم ايه يغفرون فلتغفر لله عز وجل يا إخوة أنا قدمت في الحديث الأول أن الذي يملك نفسه عند الغضب هو القوي مش ما الناس تظن أنه هو ضعيف لا بل هو القوي حقا إذا هذا حديث جليل عظيم القدر يبقى تذكر أن الذي يكظم الغيظ يرضى الله عز وجل عنه ويناديه على رؤوس الخلائق يوم القيامة أن اختر من الحور العين ما شئ قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرجل راع, في أهله. الرجل راع في أهله عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأه في بيت زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها الا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يبقى كل انسان جعل الله عز وجل تحت يديه تصرفا فهذا ايه مسؤول قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعي حتى لا يظن ظان أن الراعي هو الحاكم فقط لا نعم الحاكم راعي وهو مسؤول عنا جميعا لكنك أنت ايها الرجل في بيتك راعي وأنت مسؤول عن رعاية هذا البيت أي أن تقوم بشؤونه وأن تحفظه وأن تأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل وأن تعلمهم وأن تطعمهم وأن تكسوهم كل دي من إيه؟ من متطلبات الراعي فالرجل في بيته راعي يبقى الرجل في بيته لابد أن يسأل عن تلك الرعية يوم القيامة هل قام بتعليمهم كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هل قام بتحشيم امراته هل قام بتحشيم بناته وألبسهم الحجاب ولا هو سيب زغت كده تمشي زي ما هي تمشي وبناته لسه صغيرين بلغوا الحلم وكبروا يتجوزن لسه صغيرين انت راع يا رجل وستسأل عن تلك الرعيه بين يدي الله عز وجل لاستراع لتطعم فقط لا بل لتعلم ولتؤدب ولترشد قال صلى الله عليه وسلم والامير راع وهو مسؤول عن رعيته يبقى الامير اللي هو الامام اللي هو الرئيس راع فهو مسؤول عنا جميعا امام الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم ما من امير عشره الا ويؤتى يوم القيامه مغلولا يعني ايديه مربوطه فين فرقبته شوف الامير ديال العظيم هيجي كده يوم من الايام امام الله عز وجل فيفكه عدله او يوبقه ظلمه او جوره اما ان يكون عادلا وقد عمل في رعيته بما يرضي الله عز وجل حكم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين جميع الناس لا فضل لغني على فقير ولا لعظيم على حقير فالكل سواسية ولذلك قال أعدل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه قال حينما صار خليفة على المسلمين وهو الفاروق الإمام العادل عمر رضي الله عنه شف له في خطبته التي كانت بعد توليته للخلافة قال إن اضعفكم عندي أقواكم المستضعف الضعيف عندي هو القوي يعني انا ساكون داعما له وناصرا ومقويا حتى اخذ الحق له لو لحق هخدوه فهو قوي وان اقواكم عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه طلع مع حق يقف بين يدي العدالة ذليلا منكسرا حتى يؤخذ منه الحق وحتى يرد الحق إلى صاحبه فشوف عمر رضي الله عنه ماذا قال لما تولى الخلافة وكان رضي الله عنه يحكم بين الناس بالعد ولذا فإن الراعي وهو الإمام مسؤول عن كل حال يا إخوة إنه تكليف وليس تشريف ده أمر تكليف عظيم من قام به فليعلم أنه سيقف بين الملك جل في علاه سيقف فاين تذهبون لن تفر من الله إلا إليه كله يقف الضم ربنا سبحانه وتعالى إن كان مقصطا عادلا قال صلى الله عليه وسلم إن المقصطين على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا وفي لفظ وما ولوا وما ولوا يعني الأمر اللي ربنا ولهم عليه وما ولوا يعني الوزراء والحكومه والناس اللي تحت يدهم دول الله هو مسؤول عن دول طبعا هو مسؤول وكان عمر رضي الله عنه يرسل بالرسائل, بالرسائل الى ولاته والى الامراء وقد وردت قصه لا ادري ما صحت هذه القصه الله اعلم صحتها لكنها مشهوره في السير وفي كتب التاريخ ان عمرا رضي الله عنه وكان اميرا على مصر عمرو بن العاص كان امير عليه على مصر كان له ابن وكان في مسابقه خيل اجرى الخيل فاجرى احد المصريين معه خيلا في المسابقه المصري اللي اجرى الخيل معه في المسابقه سبق إيه الخيل بتاعته سبقت خيله ابن الامير فلما حدث هذا تغيظ عليه فلطمه ابن عمرو على وجهه فقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين ما تعرفش أنا أنا ابن مين ما تعرفش أنا ابن مين إذا أراد أن يشتري شيئا ابن أمير المؤمنين إذا أو ابن الأمير إذا أراد أن يتاجر اكرم ابن الأمير كل حاجة ابن الأمير فلما فعل هذا بالمصري سافر من مصر إلى المدينة لمين؟ للخليفة العادل رضي الله عنه فذهب إليه وأخبره فأرسل عمر رسالة إلى عمر رضي الله عنه قال اتني مع ابنك فلان فجاء عمر مع ابنه فوقف. ابن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه ابن عمرو بن العاص أمام الخليفة وقال للرجل اضرب ابن الأكرمين اضرب ابن الأكرمين التموا على وجهه كما لطمك فقال عفوت يا أمير المؤمنين قال التموا على وجهه قال عفوت يا أمير المؤمنين فنظرا عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص وقال يا عمر ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا أنت من إم تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هذا ما فعله الفاروق رضي الله عنه طب هو عمر كان يعرف لا لكنه مسؤول عن, إيه؟ عن رعيته فعمر رضي الله عنه كان يتابع ولاة أمره ولما جاءه معاوية رضي الله عنه وقد سمن قال ما هذا يا معاوية السمن دي انت ما بتمشيش فم المسلمين ويعتتحرك ولاه وهكذا ولما جاء سافر إلى الشام إلى أبي عبيدة رضي الله عنه وجالسه ودخل معه بيته فقال أين بيتك يا أبي عبيدة لا أرى في البيت شيء قال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المقيل يبقى كم بيخبل من إيه من من وَلَّا فكلكم فَكُلُّكُمْ ده الرعي الكبير ده بقى ده الايه؟ الرعي الكبير اللي هيشتهل المسؤولية كلها بين يدي الله وكل من تولى ولايةً أو كان قائما على أعمال المسلمين فهو مسؤول الأمر مش مش سهل يا إخوة قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم إيه مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون خلاص بقى لا في عسكر ولا في جنود ولا في حاشية ولا شيء كل سيقف بين يدي الملك جل في علا زليلا منكسرا كل سواسية ولذا فإن عائشة رضي الله عنها لما قال صلى الله عليه وسلم إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عرات غرلا كل الناس ما هي الحكمة من ذلك ما فيش حد بيتفضل على أحد الكل عار كما ولدته أمه لا يتفضل بشيء ليس معه من يدافع عنه ولا يلبس شيئا يميزه إنما هو العمل الصالح فقط الذي يميز العبد ويرفعه عند الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم والمرأة في بيت زوجها راعية فإن المرأة مسؤولة عن حفظ عرضها عن حفظ نفسها وتربية ابنائها. وحفظ مال زوجها وأن تذكره بالله عز وجل وأن تأمره بالحلال وأن تقول له اتق الله فلا تطعمنا إلا من الحلال فإن راته قد كسل عن عبادة الله عز وجل فعليها أن تذكره بالله وأن تأخذ بيده إلى الله وكم وكم من رجل ما كان صالحا وبسبب امرأته الصالحة صار صالحا بفضل الله أخذ بيده إلى الله عز وجل هي مسؤول عن نفسها حفظ نفسها عرضها عن حفظ مال زوجها عن حفظ ابنائها وتربيتهم ورعايتهم فالمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته وذكر رحمه الله تعالى عدة أحاديث في مثل معنى هذا الحديث وقال أن العبد راعٍ في مال سيده ودي مهمه نختم بها الحديث قال ان العبد العبد اللي هو المملوك هنقيس عليه في زماننا ده الصنيعي اللي شغال عند واحد في المصلحه فالعبد راع في مله سيده وهو مسؤول عن رعيته كما ان السيد مسؤول عن عبده ما اتش فيه عبيد خلينا نتكلم على الواقع يبقى زي ما انت ستسال امام الله عز وجل عمن عن يعمل عندك ده في حال ايه في حال وجوده عندك طول ما هو موجود في الورشة عندك في المحل في الارض ها انت مسؤول ما ينفعش تقول اصل بيسمع اغاني وطبعا انا هعمل ايه الصنيعي بقى وبعدين يوم سيبني وماشي دي. لا أنت مسؤول أمام الله عز وجل أنت مسؤول عن هذه الرعية فينبغي عليه أن يلتزم ما دام موجودا عندك وأن تأمره وأن تذكره بالله عز وجل اغلق المحل وقت ما فيش تعال ابني المسجد طب ما نش عايز اصلي خلاص المحل مأفوذ روح روح المحل مغلق وقت الصلاة وهكذا إذن فأنت مسؤول عن إيه عن تلك الرعية طيب أنت بقى يا صنايعي مسؤول عن مال المعلم الا تهلك هذا المال والا تضيع تضيعه وأن تتق الله عز وجل فيه والا تاخذ تأخذ منه شيئا أن تكون محافظا عليه أن تكون مجتهدا في تنمية هذا المال واستثماره هو جيبك بيشغلك بدكه يعطيك أجراً فإن خدعته ما تفكرش أنت كده شاطر ستسأل أمام الله عز وجل وإن رأيت من أتى ليخدعه ممكن واحد جاي كده يشتري شروة مثلاً ولا حاجة من تاجر من تجار يقوم جاي للصناعي اللي شغال أو اللي قاعد في المحل أنا هزبطك بس زبط للعملية يعني شغلي من تحت لتحت اللي بكذا يخليه بكذا ويخلص البيعة وخلاص وهو إيه يدلوا أي حاجة في جيبه هل هذا جائز لا لا يجوز ابدا أنت الآن خائن أنت الآن خائن فأنت مسؤول عن مال من تعمل عنده ستسأل عن ذلك أمام الله يبقى في مسؤولية إيه مشتركة زي ما المعلم مسؤول عن من تحت يده ها؟ وأن يحسن إليهم وأن يأمرهم بالمعروف وأنهم عن المنكر وأن يعطيهم أجورهم على ما عملوا ولا لا يبخس أحدا أجره فأنت كذلك مسؤول عن حفظ هذا المال بهذا نكون انتهينا إن شاء الله عز وجل من الأدب المفرد ونشرع بإذن الله في التفسير من أراد أن ينصرف له ذلك ومن أراد أن يجلس فبها ونعم وصلنا إلى قول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس نهارا إن شاء الله نخلص سورة التكوير مش هنطول بإذن الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون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 ما يحدث يوم القيامة من علامات عظيمة ومن تناثر النجوم والكواكب ومن سيروره البحار إلى نار تتأجج ثم بين رب العالمين بعد ذلك ما كان من العرب في الجاهلية من وأد البنات وقتلهم إلى آخره ثم قال الله عز وجل بعد ذلك علمت نفس ما احضرت كل واحد عارف هو عمل ايه كل اللي انت عامله ستلقى به الله اللي انت عامله ستلقى به الله كما قال رب العالمين في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم بس فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يعلمن الا نفسه قال فلا اقسم بالخنس الخنس هي النجوم النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل يعني بالنهار بتشوف النجوم تشوف القمر لا النجوم لا تظهر الا ليلا اما في النهار فان ضوءها لا يرى بالنسبه لضوء إليه؟ الشمس وكذلك القمر لا يرى بالنهار غالبا لأن الشمس تغطي عليه. فالله عز وجل قال: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، فلا أقسم بتلك النجوم التي يذهب ضوءها في النهار، ثم تنتقل من مكان إلى مكان الجوار الكنس. والليل إذا عسعس عس. عس عس. قيل يعني إذا أقبل وقيل إذا أدبر يحتمل إليه المعنى والليل إذا عسعس عس. يعني إذا ذهب الليل أو إذا جاء الليل والأظهر والله أعلم أنه بمعنى إذا جاء الليل لأنه جاء بعد ذهب ضوء النجوم النجوم بيذهب في النهار يبقى الليل إذا عسعس عس يعني الليل إذا أقبل يبقى بعدما نور النجوم ذهب بسبب النهار جاء بعد ذلك الليل والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس يبقى دل على إن الع... معنى عسعس عس أي جاء الليل وبعدين بعد النهار والصبح إذا تنفس أي إذا, إيه؟ إذا يعني إذا جاء ضوء النهار قال الصبح إذا تنفس قلنا إذا طلع إنه لقول رسول كريم من هو رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بس مش هو جبريل احسنتم الرسول المذكورها هنا هو الامين جبريل لانه سيصفه الان باوصاف جعلها الله عز وجل له ليتحمل مسؤوليه الوحي قال انه لقول رسول لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع سمى سمى يعني هناك امين يبقى هذه اوصاف وصف الله عز وجل بها جبريل وقد وصفه الله عز وجل بكونه كريما انه لقول رسول كريم آه هو القران قول جبريل لا لا انما نسب له كقولنا بيت الله كما ناقه الله وسقياها تمام فالقول هاهنا اي تكلم به جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ مش زي ما ذهبت بعض الفرق الضاله الى ان القران مخلوق لا القران كلام الله عز وجل نقله جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصور عديدة منها القول أن يتلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما قال الله عز وجل ذي قوة كقوله تعالى في سورة النجم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى شديد القوى هو من جبريل وكان الصحابة يصفون نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وكانت فخذه أو ركبته على فخذي أيها ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه قال فأخذ يتصبب عرق لما جبريل نزل عليه قال فكادت فخذي أن تتردى تتكسر من شدة ثقل ركبة النبي صلى الله عليه وسلم شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوحي بينزل عليه بأبيه وامي شوف التعب الذي كان يشعر به ولذلك قال كان في الليلة شديدة البرد يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم فجبريل قوي طيب في وصفه حديث بس كده يقول صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل ليلة اسري بي له ستمائة جناح يا ستمائة جناح قال على كرسي بين السماء والأرض يسد بعظم خلقه الأفق يعني بص كده جبريل يبص كده جبريل السماء كلها مسدودة صد سد السماء ما رأى شيئا في السماء صلى الله عليه وسلم إلا مين جبريل ها صحف عظمته لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم لوط أخذ جبريل القرية في الأردن شلها كده شل الدولة دي كده على طرف جناحه طرف ايه جناحه خلعها, خلعها من الأرض على طرف جناحه ثم ارتفع بها وقلبها ده بطرف ايه جناحه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن خزنة جهنم عليها تسعة عشر تسعة عشر ملك بس خزنة ايه جهنم النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان احدث عن ملك من حملت العرش وجبريل ده سيد الملائكة جبريل إيه؟ سيد الملائكه ملك واحد بس من حملت العرش ما بين شحمة اذنه الى عاطقه خفقان الطير 700 عام اضطر تفضل طايره 700 سنه عشان تجيب المسافه ده هي بس وقدمه في الارض السفلى والعرش فوق قرنه في السماء السابعه يبقى راسه في السماء السبعه العرش فوقه ورقليه في الأرض السابعة والحته دي بس كده سبعمائة سنة اطير أو خمسمائة عام كان في بعض الرواية تطير الملائكه عظام وجبريل هو سيد الملائكة وهو أشد الملائكة خشية لله عز وجل قال ذي قوة عند ذي العرش مكين آه لما فين عند ربنا ما دي منين قال صلى الله عليه وسلم في الإسرائيل والمعراج لما صعد إلى السماء العلى قال رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله عارف أنت لما تجيب ثوب ممزق مهلهل وترميه على الأرض كده ما يشغلش حيز في الأرض ها؟ قال رأيت جبريل الملك الجبار ده هو العظيم اللي هو شافه يسد الأفق قال كل كالحلس البالي من, إيه؟ من خشية الله فاستحق أن يكون سيد أن يكون سيد الملائكة وأن يحمله الله عز وجل تلك الامانه وهي أمانة حمل الوحي فهو الذي كان ينزل على سائر الأنبياء جبريل أمين الوحي قال عند ذي العرش مكين له مكانة مطاع ثم أمين كل بيطيع هناك عند الله عز وجل وما صاحبكم بمجنون انتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم تتهموا بالجنون أنتم النبي صلى الله عليه وسلم كنتم تندحونه وتثنون عليه ولما قال لو أخبرتكم أن نعيرا تغير عليكم من سفع هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما علمنا عليك كذبا قط قال وما صاحبكم شوف هنا الكلمة ما قالش وما محمد صلى الله عليه وسلم قال وما صاحبكم أنتم صاحبينه وعرفينه كويس لماذا تخدعون أنفسكم أنتم عرفين حيي بن أخطب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بص كده من فوق الشجرة أخو قال له اهو هو؟ هو ده النبي المرسل اللي احنا عارفين علاماته في الإنجيل هو في التوراه اهو هو؟ قال هو هو هو النبي قال له طبق اي تعمل ايه؟ قال العداوة ما حييت العداوة ما حييت هحربه لغايه ما موت وهو بيموت وقابوه كده عشان يقتص منه وخلاص كان انا دي الزرائر الذهب بتاعه الثياب بتاعته شوف دمره عشان ما حدش ينتفع بيها الزرائر ده بيقطعه المياه لما تحط عشان في الحفره عشان يتقطع على عقبه ليه قال حقا من يغالب الله يغلب يخرب بيت عقلك يعني انت عارف انت بتحارب ربنا لكن الله اضل انت عارف انت بتحارب ربنا كل ده من يغالب الله يتغلب الله طب ما انت بتغالب الله ليه لماذا؟ من حارب الله من حارب شرع الله من حارب أولياء الله فإنه مغلوب لا محالة قال الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين رأى من؟ جبريل خلي بالك زي ما ذكرت لكم في الحديث رأاه كالحلس البالي في الأفق المبين طب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه دي مسألة يعني فيها مرة عشان مسألة طويلة وفيها خلاف بين العلماء وأمر مشهور يعني في كتب الاعتقاد وغيرها ولقد رآه بالأفق المبين رآه على الصورة التي ذكرتها لكم له ستماء جناح في عظمة وأبها قال ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين بضنين وتقرأ أحيانا الظانين أي وما محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزله الله إليه بمتهم مش متهم بل إنه صلى الله عليه وسلم إنما جاءكم بما أرسله به الله عز وجل وهذا القرآن إنما هو وحي من الله تعالى قال وما هو بقول شيطان رجيم إنما هو قول الله جل في علاه وما هو بقول شيطان رجيم بل إن الشيطان ما كان يتحمل قول الله تعالى وما هو بقول شيطان رجيم اي لا يقدر على حمله الشيطان ابدا بل الشيطان إذا قرأ عليه القرآن يفضل يصغر يصغر ويتضحر حتى لا يبقى منه شيء قال وما هو بقول شيطان رجيم ان هو الا ذكر للعالمين فاين تذهبون هتروحوا فيه؟ مش هتفرد من ربنا سبحانه وتعالى فاين تذهبون فاين تذهبون عن كتاب الله فاين تذهبون عن شرع الله ودينه انه هو الا ذكر للعالمين تذكره الله عز وجل امر رسوله ان يذكر الناس وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لمن شاء منكم ان يستقيم اي من اراد الهدايه صح الهدايه من عند الله لكن لها إيه؟ طرق صح لها اسباب فهل اخذت انت باسباب الهدايه يقول لك لو ربنا عايز يهدني كان هداني طب عود في البيت وقول لو ربنا عايز اكلني كان اكلني ها؟ احبس نفسك وقل لو ربنا عايز اكل يدخل في بوقها يدخل ما معنى تأخذ بأسباب الأكل والشر ولا تأخذ بأسباب الطاع؟ ربنا جعل لك طريق قال وهديناه النجدين فلماذا لا تسلك هذا الطريق قال الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين الأمر كله لله عز وجل الهداية اللي هي هداية التوفيق من عند الله تعالى لكن ربنا جعل لك ايه الطرق وارسل اليك الرسل وامرك بالمعروف ونهاك عن المنكر وقال لك يا عبدي هذا الطريق يوصل الى النار فلا تسلك وهذا الطريق يوصل الى الجنه فسر فيه فحدد لك انت الاله انت الذي اخترت وبهذا نكون قد انتهينا من سوره التكوير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله